وكفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا, فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاء الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن انشوا واصبروا على آلهتكم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 بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزاء رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب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 إن كل إلا كذب الرسل فحط عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فواقا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود وذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوابد إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 ولا تشطط وحدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفل ليها وعزني في الخطاب قَالنا لَقَد ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عَجَلتَ إِلَىٰ نَعَاجِكَ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لَّيَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ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 إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء. اَوَّلِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاعِطِلَا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّلُ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 وَالَّقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا فَانْظُرْ كَيْفَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهْدِنِي لي لا مِنَ الْكَلَالِ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ إِنَّكَ أنت الوهاب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 هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن ما